إن من انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك ثم نسخ ذلك بالقتال وقال الطائفة ما تناولت الآية من التعدي بين امه محمد صلى الله عليه وسلم والجنايات ونحوها لم ينسخ، وجاز لمن تعدي عليه في مال أو جر أن يتعدى بمثل ما تعدي به عليه إذا خفي له ذلك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 ولا تخن من خانك اخرجه الدار قطني وغيره فمن اتمنه من خانه فلا يجوز له ان يخونه ويصل الى حقه مما اتمنه عليه وهو المشهور من المذهب وبهذا قال ابو حنيفة تمسكا بهذا الحديث وقوله تعالى